شخ ربنا تزعل ايوه تقولي في الس سالي حال الحار الله اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك وسلم وبارك يا روحي على نورك الاسر سامي شاملة تلوي سامي لا تلوي جولا سامي لا تلوي جولا سامي لا تلوي Be sure. I decided to be sure. I was scared. I was afraid. وانجي اكشايت اني و اي سنهتي حق نابر هو اوسلتا بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا باقي التائرات الأولي وسر لي أسرار الأول في القدر سكن لي اشرف المقام نموه لي متدا والمقام المحمود انت شمس بحياتي انت شمس بحياتي في كلامك بشوق بك جذبك نجاح الضابط اسقطت المنبه سيد نجاح الضابط وبص لصب على تعلب الصخره قارضه الداوي يدم حبيب حماده مهل معلم سيد ابو حسين قيس ابو حسن إلا ربنا يفرح بالبر الطفيف أمي شكسبير قبرين برد قبرين وداعي بيسبحهم على خدمهم وسبع على خدم قبرين شكسبير قبرين القبر. على الروائح، على and had رواحي. الشيخ مصطفى عم الشيخ ياسر ابو تمه والشيخ سامر عم الشيخ مصطفى حسين حسن عز الوهاب واولاده كل الشيخ صابر اللي حضرونا ووريني يا رب عودا كل السره المصايبين صلوا صيدا الناس على سبع وشين اربعة عندي حباطة حسن عاشر عندي في الاوليين الحاجه سمر القاضي والحاجه ايمان القاضي بيمصوا شربها مع الحاجه هاني الشيخ بيقولوا عودنا يا رب كل سنه وخير هل روحي عبد الحكيم سيد جروحي واولاده عبد توخا جروحي ماشي يا الشيخ مشغان ابو حسين ابو عبد الهادي ياسر ابي عبد سيدي سيب باب البحر باشق براين فتح الباب اللي حضروا نورني أبيلي ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا صنا النادي <تصفيق> عم الحاج شعبان النجار الحطاط اللي ربيني يبارك فيه ويفعل له آه, اه او بال اللي في رجله وقال له ابو الحاج فاهر النجار وكمان محمد العطري الشوق روح يا روح يا روح روح, روح. هالجزاء صار بحمن العرب وعمل العرب اخش الطوخ واولادو اللي ركنها الحمره في متن وسعت اخش في علي صحه الطوخ والحجر فو علي اللي حضروا النوروني مو يا رب الاولاد شلد والحب صحابنا لازم زغله اخواني ربنا البركه فيكم يا ابو <تصفيق> Can make you realize. We open the لبا دلوقتي فعلي. بعدين باجي بعدي ماي الصبح حالي فقير ولا فيش الفتح اللي ربنا Up to the summer band, he's студ بس باع ونعمل ضربني دلع عشان تلع وعم كيفه اللي ميموتش في الحب الله لا يجعله يحبك راحوا في الحبايب <تصفيق> <تصفيق> اه <يا سمس> <تصفيق> والله دي نس برا على اللي بكى انا والله طب المر ده رانشاني طب المر ده سيد و زين هو بس دهت لي اشي ولا والله بيا بيا بيا بيا ويا ويا منك يا بابا امين لك يا بابا من هواك يا بابا احييت منك يا قول يا با يا سامة ابو جاسم يا ولوعد يا معلم الحب يا معلم الحب حبك علينا فرق حبك علينا فرق أساق صرع العرق يا با يا با يا با يا با يا يا ويله يا بي دوخنا و يا بي دوخنا و ابو قاسم يا بي ابو قاسم يا بي سبعه بابا و 10 بابا ابو قاسم يا بي يا ماهي يا بي يا بي الحق سيد زحمه الهوى او حداده يا تجاري الدهر ثلاثه يروح الحق هامع يا سيدي يا, بيه يا, بيه يا, بيه يا بيه توكيشه شال بدل علي ليل ليل بدل ليل بدل ليه الهجر او انا حد مشتاق مال ليه الهجر حد مشتاق بدل أبو أبو عيش و الله حاجه شيء اشل بالله بداحب ابو على حبك حب يا اللي مدينة حب يا اللي مغزى حب يا اللي مدينة حب آبا يا مصمي قائد الميدان زي كمير عنا بس الأنى مير زي كمير ست يونه ما شاء ست يونه ورد في البساتي الحجرينة دي كبير مير زي كمير عم شيد حفر يا ورد في البساتي يا مرب الأريدين يا مرب الأريدين عمنا يا ابو اسماعيل يا ابو راد المردي الحج سيد العيشي يا عم ده يا ابو اسماعيل الحج ابو سعيد والله اولادك حلوين وحصل ربنا يخليك والله اولادك حلوين الحج محمد العيشي رباعك دي مزلتي ده هو ابو عازي فدي ابو عازي Oh Bahia Bahia, Oh Bahia Bahia, Oh Bahia Bahia, I'm a little girl, little little little girl, little little little girl, thinking about you, thinking C'est moi de neve-je plus Oh, bah, y'a plus souvent C'est pas souvent Oh, bah, y'a plus souvent يا سبع السباع أمرك ودار أمرك ودار يا أبل أحواض مصنع للرجال يا أبل أحواض يا مصنع للرجال خليت حالي حال خلي Ali, Ali, Baba, Baba. Sheikh Muhammad Baba, Baba, ya Aziz. Sheikh Amr Baba, ya Kasm and Khameril. Abu Hadi said, Abu Aziz, ya Aziz. Ya, ya Kasm and Khameril. Abu Hadi said, Abu Aziz, ya Aziz. Ya, ya Kasm and يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا إن شاء الله اللي لكيب يبا والله بحب عزب تدو حجازي عيش و هدوت على حب وجوار البتاية يبا والله بحب عيش و هدوت على حب يا والله بحب 27 أربعة عشوها متع لحب بالألم يلي مغزيني مستد حسن عشري مغزيني حب الشيخ بعدا يلي مغزيني حب يلي مجيدي حب يلي مجيدي ماما بشوار اماما قيام ماما يا بنتي البشوار دمك شربار والله دمك شربار اصل العطال حضار اصل القبول لامحار يابا يابا يابا يابا يابا يا بايا بايا بايا يا بايا يا تحيا يا بايا يا بايا يا ابو إسماعيل يا ابو وزير الحرب يا وريث الحق يا وزير الحرب سقينا الحي يا شيخ وسام يا وسام باو باو بابا يا وزير سيس يا بابا وزير يا وزير سيس يا عمي يا ابو بابا صواب هذا ابعاد دي الجليل, سلامة الجليل يا سلامة ابعاد يا حاجة يا ملك يا فعاد ايوه صح بل انا السلطان يا كل الضفه انا سلطان كل انا سلطان كل سوتي سلاح سوتي سلاح وخدتي المملكة انا سلاحي سيفي انا المملكة المملكه اغيب غيب عنكم سلام اغيب ولا عنكم سلام الناس محضره الحالي يا طيب اسماعيل يا حالي الحالي علمي يا ليل لا لا تطب على طول الباب هيا بيي مهما يلبوا الناس نبهم ما يهمنا ولا مهما يلبوا الناس نبهم ما يهمنا متى من حبك يا يا بيي من حبك يا سكن زين رسالي يا مال وعيالي لمن يا مال وعيالي ناظر يا ناظر حلال الله ناظر يا ابو سباع يا ابو سباع سيدا، محمد التوالي، يا, يا باي يا يا أبو يا, يا, يا, يا باري وتجيب. يا باري يا بعيري وصايا كلب الصبايا يا بعيري وصايا كلب الصبايا يا با و با يا فيا و يا و يا با با با يا با با سبدي ابو جان والله والله والله تسوى على وتكايشبع الرايق الفتى فعله والاجر على قد العمل يابا بصباع في كل اللي بيقولي بتكاسي الناس وين الشجراني وزاب ابن البلد السليم سليم. خلي بالك يا فنيه مطلوبه واحنا فرح السنت ام الحنان ست السيده زين المروه العموني هي السدر العالي وحياه الله يا شيخ وصباح خليك في الحنان سيد. عشان احنا عشاي وعشاء ورجعه البيت يا أم الحنان لله Man, I'm a bazam, man, the happy. Man, the shield and the happy. I ask the question, "Am I a booger?" I ونعطي المريض الداوى من غير رشدة معاه نعقل برشدين واحدة على اسم النبي والتانية عليها الله أما اللي علاها اسم النبي داوى مرضاكم بالصدقه وحسنوا أموالكم بالزكاه أما اللي عليها الله العز كله في طاعة الله والله ما حد دخل القبر وخد حاجة معاه عشان الافرحه كتير يا اما جنة يا اما نار تشتع اللي انت فيه خليك فيه ايي جايس ايوه ابو عوض سيد جمال حسن عوض الحج ابو شريف شيخ حسن عوض اولاده ست السيد احمد البدوي عبد محمد عاشر اللي حضر الموارقه عبد اللي مداشر مداشر مبيعرفش يراقب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 قالو حافظ على ويد الرجال حاكم ويد الرجال غالي او من البلد ما هو ملامه ما هو البله خالي اقعد في حلمتي ليك ينسى السلك من العالي ساعتين يقول الاه وعمل حج محمد عشري وأولاده أخوي حسن عشري واخوي عمد إثمان وعمل حج محمد إثمان شاء الله سبعة وعشرين أربعة وانتعوه عم الجماعة حباب النبي في الأند ومحمد فودة اللي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا يا يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا وخش خالي ونحجم بعالي ان شاء الله عصرية يوم 13 اربعة يوم الجمعة اللي جاية بالجوز يا حشنا والتعوى عام احباب النبي عصرية يوم الجمعة من الف ليلة ميضة ليلتك كلها الحرامين يا عالي على الطرق ليلتك كلها الحرامين دي ليلت النبي وربي الكعبة دي ليلت النبي وكل اللي رايحين سيدنا النبي ونالا عقب وليلتك حصل يا عالي وربي من قلبي يا عالي حميبي يا حميسام خربان لفيتو <تصفيق> I'm not bad. help. والسلام والسيد عبد الكريم باطل والسس السيدة زينب بصحبكم فرق ابو محمد ابو سلام لحضر الهوان يا رب عود قولي سلوى كله سيد الاربعين بل حق جبل زعزورا ابو الامير عبدالله الحق <تصفيق> يا مبين اللي يقول الاه واللي يسالم في العمل قل معلم كيكو صغير قل معلم هاري I'm yeah. doing yeah. مارا استحمل السكارة ايو قدامك مباني هم دون اهل الحب ايو براحتك اسابة صل على النبي على مهدك Lakil alamar, lakil al ismi shalbi, lakil al ismi shal shalbi لله خد عمي Allah'a emanet olun